جهاز التنصت بلغت التقنية الحديثة ومخترعاتها مبلغ وصل في بعضها حد اللعب في كرامة الإنسان أو استغلاله في إهدارها ومنه ما يقوم به فرد من الناس باستعمال جهاز التنصت ونقل المكالمات لاسيما غير المغطاة ويقضي ساعات ليله ونهاره في الفرجة على أحاديث الناس وما يجري بينهم دون علم منهم وهذا محرم لائنهم. سواء عرف ا ل م ت ه ا ت ت ي ن أم أحدهما أم لم يعرفهما، وقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآن يوم القيامة. رواه البخاري في صحيحه ورحوه في الأدب المفرد.